ايحسب الذين يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما لنا بد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن نجدين فَلَقُوتَ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا دَامَتْ رَبُّهُ ثُمَّ كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشؤمه عليهم نار موقدة